وَإذا قلَ لَهمم تَلَم يَسْتَوفِ لَمْ رَسُول اللهَّهِ لَوسَهُم لو وَرَأيتَهُم يَصُّونَ وَهُم مستُتَكبِعون وَإذ الله لَ وَرون شَهُم وَرأيتَهُم يصُُّونَ وَهُم مستتَكبُِون اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ثَمَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي القوم فَالسَّاسِ فِي كُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين يقولونَ لا إجنا إلى المدينةِ لا يُخرج الأعزّ منه الأذل يقولون إج إ المدينة لا يُخج الأعَز من الأذل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 آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا أيها ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ومن يفعل ذلك فأولئك كَهُمْ الْخَاتِمُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَأَصَّدَّقَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الموت فيقول فَيَقُولُ رَبّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ فَيَقُولُ رَبّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي لَقَوَاعِدُكُمْ مِنَالصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ مَا هُوَ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ